الوحدة الثانية عشرة الهوايات الدرس التاسع والستون التراكيب النحوية التدريب الاول تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال ما هوايتك يا مجاهد هواية القراءة التدريب ما هوايتك يا جابر حواية الرياضة ما هوايتك يا جلال هوايتي جمع الطواضع ما هوايتك يا زينب هواية الحاسوب ما هوايتك يا إلهام هوايتي التدبير المنزلي ما هوايتك يا علي هواية السفر ما هوايتك يا عثمان هواية الرحلات التدريب الثاني تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال هل زرت معرض الهوايات؟ لا ما زرته التدريب هل شربت الشاي؟ لا ما شربت هل أكلت التمر؟ لا ما أكلت هل سمعت الأذان لا ما سمعت هل قرأت الكتاب لا ما قرأته هل كنست البيت لا ما كنست هل غسلت القميص لا ما غسلت التدريب الثالث تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال هذا جناح جمع الطواضع هذا طابع هندي التدريب هذا جناح الخط هذا خط عربي هذا جناح الصحافة هذه صحيفة عربية هذا جناح الملابس هذا ثوب عربي هذا جناح الطيران هذه طائرة سعودية هذا جناح الكتب هذا كتاب علمي هذا جناح التدبير المنزلي هذا طعام صيني التدريب الرابع حول كما في المثال المثال أي جمعية تختار أي جمعية تختارين التدريب أي فاكهة تأكل أي فاكهة تأكلين أي كتاب تقرأ؟ أي كتاب تقرأين؟ أي صلاة تصلي؟ أي صلاة تصلين؟ أي مواد تدرس؟ أي مواد تدرسين أي قلم تريد أي قلم تريدين أي صحيفة تطلب أي صحيفة تطلبين التدريب الخامس تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال كم ساعة تقرأ في اليوم؟ أقرأ ثلاث ساعات تقريبا التدريب كم ساعة تنام في اليوم؟ أنام سبع ساعات تقريبا كم ساعة تعمل في اليوم أعمل ثمانية ساعات تقريبا كم ساعة تنتظر في اليوم أنتظر أربع ساعات تقريبا كم ساعة تدرس في اليوم أدرس خمس ساعات تقريبا كم ساعة تدرس في اليوم أدرس ست ساعات تقريبا كم ساعة تكتب في اليوم؟ أكتب ثلاث ساعات تقريبا التدريب السادس تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال هل لديك مكتبة؟ نعم لدي مكتبة كبيرة التدريب هل لديك ساعة؟ نعم لدي ساعة جميلة هل لديك ملابس؟ نعم لدي ملابس كثيرة هل لديك قلم؟ نعم لدي قلم غال هل لديك ثوب؟ نعم لدي ثوب أبيض هل لديك قميص نعم لدي قميص أخضر هل لديك معجم نعم لدي معجم عربي